ومن فائل الكريمة أن ظاهرها أنهم خالدون فيها أبدا وقصرح الله به في مواضع ثلاثة معلومة ثم قال يا بني إسرائيل إسرائيل هو من يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم فجده إبراهيم وإسماعيل أبوه إبراهيم وأولاده أولاد عم لبني إسرائيل ولهذا كان العرب وبنو إسرائيل كانوا بني من يحصل بينهم الفتن والعداء والبغض ومن ثم حسدوا بني إسرائيل العرب لما كان محمد صلى الله عليه وسلم منهم اذكروا نعمتي التي أنامت عليكم اذكروها بقلوبكم واذكروها بأسنتكم واذكروها بأعمالكم وذلك لأن الشكر يتناول يكون في الأمور الثلاثة في القلب واللسان والجوال وقوله مفرد النعمة مفرد مضاقع جميع النعم وقد أنعم الله تعالى على بني إسرائيل بنعم كثيرة فضلهم على العالمين قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام يا قوم مذكرون نعمة الله عليكم إذ فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين وقول التي أنعمت عليكم قد يقول قائل يغني عنها قوله نعمة فنقول نعم ومن حيث الإغناء يغني لكن ذكرها فيه بيان كمال امتنان الله عز وجل حيث قال أنعمت عليكم وبلفظ الفعل الدال على إحتاة هذه النعمة وأنه لولا أن الله عز وجل هو الذي منّ بها ما حصل لهم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم أوفوا أن يؤيتوا به وافيا وعهده سبحانه وتعالى أنه عهد إليهم أن يقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة ويؤمنوا برسله كما قال تعالى ولقد لقد أخذ الله من ذاقباً إصرائيل وبعثنا منهم مثل عشر نقيباً وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرأتم الله قرضا حسنا هذا عهد الله لو كفرن عنكم سيئاتكم ووفي بعهدكم ما هو عهد الله لهم الذي عاهدهم إذا وافوا بعهد أن وفي به لو كفرنا عنكم سيئاتكم ولو ادخل جنات تجري من تحتها لنهار فلو وفوا بعهد الله لوفى لو الله لهم بعهده وإيايا فارهبون إيايا فارهبوني فيها أشكال من نحيث العراب أولا ارهبون أصلها ارهبوني بالي وهي محذوفة من أجل مراعاة الفواصل فإذا كانت ارهبون قد أخذت معمولها فأين العامل في إيايا من أجاز أن يتسلط العامل على معمولين فلا إشكال عندها. لكن من لم يجز فهذا إشكال يقال إنه يقدر العامل في إيايا بحسب السياق بحسب السياق ويمكن أن نقول خافوا إياي ارهبوا إياي فارهبوه وأما ألفا في قول فرهبون فقيل إنها لتحسين اللفظ والرهبة هي الخوف المشعر بالزياد التأثر من ما خافهم لأنك تشعب أنها تدل على رقة وعلى أن هذا الخوف خوف مؤثر وعامنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم قوله آمنوا معطوف على قوله اذكروا بما أنزلت مصدقا لما معكم وهو القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وقوله مصدقا لما معكم ما الذي معهم التوراة بالنسبة للأهود والإنجيل بالنسبة للنصار فإن الله تعالى قد بين في التوراة والإنجيل وصف محمد صلى الله عليه وسلم بيانا كاملا حتى صاروا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وقوله مصدق لما معكم أي لما ذكر من أوصافه صلى الله عليه وسلم وأوصاف القرآن الذي يأتي به، وكذلك أيضا ومصدق لما معهم شاهد لها بالصدق، فصار تصديق تصديق هذا القرآن تصديق القرآن لها من وجهين، الوجه الأول أنه وقع مطابق لما أخبرت به. ولوش الثاني أنه قد شاهد لها بالصدق فالقرآن يدل دلاث واضح على أن الله أنزل التوراة وأنزل الجيل، وهذا شهادة لها بأنها شهادة لها بأنها صدق وكذلك القرآن التوراة والنجيل قد ذكرت القرآن وذكر محمد صلى الله عليه وسلم فإذا وقع الأمر كما أخبرت صار ذلك تصديقا له. طيب ولهذا لو حددتك بحديث فقلت أنت صدقت ثم وقع ما حددتك به مشهودا تشاهد بعينك صار الوقوع هذا تصديقا أيضا ولا تكونوا أول كافر به يعني لا يليق بكم وأنتم تعلمون أنه حق أن تكونوا أول كافر به ولا يعني ذلك كونوا ثانيا كافر لا المعنى أنه لا يلق بكم أن تكونوا أول كافر وأن تعلمون أنه حق وفي قوله تكون الضمير ضمير الجمع وأول كافر كافر مفرد فكيف يصح وأن نخبر بالمفرد عن الجماعة قال المفسرون إن تقدير الكلام أول فريق كافر به لأن الخطاب من إسرائيل عموماً وهم جماعي يعني لا تكونوا أول فريق كافر به لأنه لا يليق بكم وأنتم تعلمون أنه حق أن تكونوا أول المكذبين فكان عليكم أن تكونوا أولاً مؤمن به ولا تشتروا بآياته ثمناً قليلاً تشتروا غير تشتروا لأن تشتروا بمعنى تبيعوا تشتروا بمعنى تأخذ بالشراء وقوله بآيات ثمنا قليلا يعني بذلك الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك لأن بني سائل إنما كفروا مريدون الدنيا ولو أنهم اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا في القمة ولو أُوتوا أجرهم مرتين لكن حسدا وابتعاء لبقاء الجاه والشرط وأنهم هم آل الكتاب حسد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به وقول ثمنا قليلا يدل على أن ما كان من أمر الدنيا فهو قليل مهما تعظم الإنسان فإنه ليس بشيء بالنسبة للأخر وإياي فاتقون نقول في إعراب إياي فاتقون كما قلنا في في إياي أما التقوى فهي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه ففي الآيات الأولى إياي فرحبون أمر بالالتزام الشريعة وألا لا يخالفوها الصياني وفي قول التقون أمر بالالتزام الشريعة وأن لا يخالفوها لا, لا, لا, لا في الأمر ولا في النائم قال ولا تلبسوا الحق بالباطل تلبسوا أي تخلط فهم كانوا يأتون بشبهات تشبع على الناس فيقول المثل محمد حق لكنه يبعث في الأميين لا لجميع الناس فيلبسون الحق بالباطل لأن, يسمع لأن الذي يسمع مثل هذا الكلام لا يقول إن, إن بني إسرائيل كفروا بمحمد بل آمنوا به و وكفروا به لكن إذا لبسوا على الناس وقالوا إن محمدا عربي مرسل إلى العرب وأتوا بمثل قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا شبه ولبسوا الناس قال وتقتموا الحق وأنتم تعلمون هنا الواو هل هي عاطفة أو والمعية تحتمل معنى يعني يحتمل المعنى لا تلبس الحق بالباطل ولا تقتم الحق وأنتم تعلمون ويحتمل لا تلبس الحق بالباطل مع كتمان الحق لكن على هذا التقدير يبقى إشكال وهو أن قوله لا تلبس الحق بالباطل يقتضي أن يكونوا أن يقتضي أنهم يذكرون الحق والباطل فيقال نعم هم وإن ذكروا الحق والباطل فقد كتموا الحق في الحقيقة لأنهم لبسوه بالباطل فبقي خفية فيبقى الآن يبقى جواز أن تكون الواو حاطفة وأن تكون واو المعية وتبتم الحق وأنتم تعلمون أي تعلمون أن الحق فيما جاء برسول عليه الصلاة والسلام وأنكم مبطلون في كتمانكم إياه وأقيموا الصلاة وأعطوا الزكاة واركعوا مع الركع أقيم الصلاة هذا عام لكل صراوات الفريضة والنافلة وإيتاء الزكاة يعني إعطاءها مستحقها وهي المال الذي أوجبه الله تعالى بل الجز أو القسط الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية واركعوا مع الركعين من من الركعون هم هذه الأمة يعني يصلوا معه مع صلاته والتزموا بأحكامه وشرائعه. ففي هذه هذه الآيات فوائد منها أن الله تعالى يوجه الخطاب للمخاطب إما لكونه أوعى من غيره وإما لكونه أولى أن يمتثل وهنا وجهوا لهم لأنهم أولى أن يمتثلوا. عندهم لأن عندهم من العلم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حق ما ليس عنده عند العرب العرب جهال ليس عندهم عند ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التذكير أو تذكير العبد بنعم الله عليه لقوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليه فهل هذا من وسائل الدعوة إلى الله بمعنى أننا إذا أردنا أن ندعو شخصا نذكره بالنعم الجواب نعم نذكره بالنعم لأن هذا أدعى لقبول الحق وأدعى لكونه يحب الله عز وجل ومحبة الله تحمل العبد على أن يقوم بطاعته من فائد الأهات الكريمة أنه أن لله المنة في إنعامه على هؤلاء بقولها التي أنعمت عليكم وقد ذكرت لكم قبل قليل دك أنه ذكرها بالفعل لأنها متجددة حادثة ليس من كسبها ولا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من وفى لله بعهده وفى الله له بقوله أوفوا بعهدي ونوفي بعهدكم ونوفي كما تعلمون جواب نعم جواب الطلب في قول أوف بعهدي ولهذا جاءت مجزومة بحذ حرف الله ومن فوائد الله الكريمة أن من نكت بعهد الله فإنه يعاقب بحرمانه ما رتب الله تعالى على الوفاء بالعهد وذلك لأن المنطوق في الآية أن من وفى لله وفى الله له فيكون مفهوم من لم يفي فإنه يعاقب ولا يعطى موعد به ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الوفاء بالنذر لأن الناذر معاهد لله كما قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لين آتنا من فضله لنصدقنا ولنكون من الصالحين فالناذر معاهد لله تعالى ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة وجوب وإخلاص الرهبة لله لقوله إياي فرهبون ومن فائدها أن الرهبة عبادة لأن الله تعالى أمر بها وأمر بإخلاصها فإن قال قائل هل يجوز أو هل ينافي التوحيد أن يخاف الإنسان من سبع أو من عدو لا لا, لا, لا ينافي التوحيد ولهذا وقع من الرص. <تصفيق> إبراهيم لما جاءه الضيوف وأبوا ولم يأكلوا إيش؟ أوجز من خيف وموسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم إيش؟ أوجز من خيف وكذلك أيضا الخوف الطبيعي مما تغطيه الطبيعة ولو قلنا للإنسان إنك إذا خفت من أحد سوى الله خوفا طبيعيا لكنت مشركا لو قلنا بذلك لكان هذا من تكليف ما لا يطاق لأن خوف الإنسان لا خوف طبيعي غريزي وكل الإنسان يخاف مما يخشى منه الضرر فإن قال قائل لو منعه الخوف من واجب عليه هل ينهى عنه أو لا قلنا نعم ينهى عنه لأن الواجب عليه يستطيع أن يقوم به إلا إذا جاء الشرع بالعفو عنه في هذه الحال فإذا جاء الشرع بالعفو عنه في هذه الحال فلا حرج عليه بهذا الخوف قال الله تعالى إنما من الشيطان يخوف أولئاه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مني ولكن إذا كان في الشرع رخصة, رخصة لك أن تخالف ما أمر الله به في هذه الحال فلا بأس ولهذا لو كان انسان يريد أن يصلي صلاة الفريضة وحوله جدار قصير ويخشى إن قام أن يتبين للعدو فهل يصلي قائداً؟ نعم يصلي قائداً وهذا لأن الله تعالى عفعاً قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتون ولو كان العدو أكثر من مثلي المسلمين هل يلزمهم أن يصابروهم؟ أو يجوز أن يفروا؟ يجوز أن يفر، فالمهم أن الخوف الطبيعي. لا يلام الإنسان عليه إلا إذا تضمن ترك ما أوجب الله فإذا لم يتضمن ذلك فهو لا يلام عليه ومن فوائد الآية التي بعدها أنه يجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا بمحمد بالقرآن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام بقوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ومن فوائدها أن الكافر مخاطب بالإسلام وهذا مجمع عليه لكن هل يخاطب بفروع الإسلام نعم فيه تفصيل إن أردت بالمخاطبة أنه مأمور أن يفعلها فلا لأنه لا أن يصلم أولا ثم يفعلها ثانيا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل فليكن أولا متدهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله فإن جابوا لذلك فأعلمهم أن الله ابترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة طيب إذن هم لا يخاطبون بالفعل يعني لا يقال افعلوا فلنقل كفر تأصر بل نمره أولا بإيش بالإسلام وإن رتب المخاطبة أن مخاطبون بالفروع أنهم يعاقبون عليها إذا ماتوا على الكفر فهذا صحيح ولهذا يقال للمجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أثنوا يقين يعني هذا داب حتى ماتوا ووجه الدلال من الآية أنه لولا أنهم كانوا مخاطبين بالفروع، لكان قولهم لم نكن من المصلين ولم نكن نظلم مسكين عبثاً لا فائدة من. نعم. لا وقت قول عليه الناس ولم هذا القول باطل ولا تجل تبطله قلنا لا تخف انك انت لاعد وهذا يدل على أنه خاف منها نعم نعم وهو نعم وخافوا اذا قالونها لتحسين لف إذا معطوفه على خاطف اذا قدرنا خاطف فهنا قد نقول إنها لا, ت... لا يصح أن تقول ل... لتحسين لف تكون عاطف لكن إذا قلنا انه يجوز ان يتوجه العامل على على معمولين صار لتحسين لف حتى نقول و... انها عاطفه نعم نعم تكون يعني فإذا خفتم مني فرهبون نعم إيش المسجد نعم هنا نع نقول صل لكن لا لا نقول صل على أن نلزمه فإذا قلنا صل وقال أنه غير مسلم نتركه لكننا نقول لا تبقى عند المسجد لأن في هذا إحراج المسلمين وتحدي لهم وتحدي لهم أما نوزم يقول ادخل صل ويقول يقول إنه كعب الماء نعم <تصفيق> إيش <تصفيق> <تصفيق> هذا على شيء يرجع ل عن هذا نعم قولوا وأن تعلمون حاد في قول ح حرجي الجملة كلها حرجية نعم لا في قول ولا تكتب وهو المعينة في قوله لا تكتب نعم. من يخاف من العين أو من الجن يقال له استعمل أوراد النافعة مثل آية الكرسي وآياتين الأخيرتين في سورة البقرة قل والله أحد قل أعود بالفرق قل أعود بالناس وأنا أقول لك إن خفت من الجن فإنهم سوف يعتدون عليه. ذلك. ولهذا أكثر ما يصاب الإنسان من الجن إذا كان يخاف. يخاف منهم. فإياك إياك. لا إذا كنت في مكان مظلم تخاف. أبدا. استعين بالله ولا, ولا هم من. نعم. نعم. Mä tein tussalli, me fetuaan, amma idära tintiäkin muraja, fella, fella, fella, fella, fella, fella, fella, fella, fella, fella, fella, fella, وامنوا بما أنزلنا مظهرا لما هو حق كده اقرا اقرا اقرا من اول اعاد ما قرات الان وامنوا بما لا <تصفيق> معكم ولا تكونوا اول ولا تروا بآيات ربنا قليلهم واياي فدقون ولا تنجسوا فقط بالقات وشفكم الخطا وانتم تعلمون واقيموا الله تبارك وتعالى اوه بعهدي اوه بعهدكم ما هو عهد الله وما هو عهده صالح. عاد الله إليه من يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويؤذل الرسول. طيب وعهدهم. نعم. وعهدهم. الله. نعم. وعهد الله إذا فعل ذلك أن تكرم أين وجدت ذلك؟ في <تصفيق> ما؟ ما هي <تصفيق> الآية؟ قال تعالى: فطرح لهم كثيرا عن سيادتهم ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 طير ما سبق فمن يعرف الإعراب عبيد الله إش نعم على رأي من يرى جواز معمولين لعامل واحد طيب رأي آخر نعم. طيب. ها هذا راب آخر يقول إن إياي مفعول لفعل محدود يقدر أي ارهبوا إياي، أي إيا, ايا يرهب أو إيا يحذر أو ما أشبه ذلك. طيب هل هن هناك فرق؟ بين الرهبة والخوف يحيى، إيه، والخوف، الخوف معرو معروف، نعم. من خاف. العمل كفوتو هو الفاوط المعروف. المعروف. طيب أول يجب أن نعرف أن الانفعالات النفسية لا يمكن تعريفها أبدا. أي إنسان يحاول أنه يعرف التعريف الانفعالات النفسية ما يستطيع. لو قال لك مثلا ما هي المحبة؟ نعم تبتعرفها؟ لو قال ما هي الكراهية؟ إيش؟ ما هو الخوف هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين يقول لا يمكن للانفعالات النفسية أن تعرف أبدا بأكثر من لفظها وهذا صحيح طيب قوله اركعوا مع الراكمين اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكمين إذا قال قائل الركوع من إقامة الصلاة فهل في الآية تكرار؟ نعم. وإنما بعد أن أمر بإقامة الصلاة أمر أم أن يدؤوا أن يؤدواها جماعة مع المؤمنين يوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تمام بارك الله. إذا الأمر الثاني ليس هو الأمر الأول وإن كان في الحقيقة أن إقامة الجماعة من إقامة الصلاة لكنها نص عليها الأهمية. طيب. قوله تعالى لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق إعرابه تكتم الحق وتكتم الحق ما إعرابها؟ ها؟ ما طوف عليها؟ ألا؟ ألا؟ وش اللي قال؟ ما طوف عليها قبلها؟ ما الذي قبلها؟ لا تلبس طيب اذا كتم الحق ومنهي عنه الان كما نهي عنه طيب فكم يكون المنهي عنه الآن؟ اثنان هما لبس الحق الباطل وكتم الحق طيب في وجه آخر؟ ايش لا أن الوأولي المعين على هذا يكون المنهي عن كل واحد منهي على انفراد أو ماذا يعني أن منهي عن الجمع بينهما لا ينهي عنه عنه عن انفراد كل واحد طيب أيهما أولى من حيث المعنى ايش ان يكون النهي عن كل واحد من افراد لأنه إذا النهي عن كل واحد من افراد لانه اذا مندر ايش اسمك اسمك مدثر نعم لا تروح عنه شوي فالجمع بينهما يكون ابلغ نعم ابلغ طيب Na, haluamme tulla tänne. Olemme tänne. Olemme tänne. Olemme tänne. Olemme tänne. Olemme tänne. Olemme tänne. Olemme tänne. فالذين يقرؤون العلم الشرعي من أجل الدنيا يكون فيهم شبه من اليهود لأن اليهود هم الذين يشترون بيئات الله ثمن قليل وفي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يره رائحة الجنة وحينئذ يشكل على كثير من الطلبة أولئك القوم الذين يقبلون يزفون إلى الجامعات وإلى المدارس يريدون بهذا الشهادة فهل يكونون ممن اشتروا بآية ثلاثة من قليلة؟ الجواب حسب النية إذا كان الإنسان لا يريد من ذلك إلا أن يتوظف ويعيش فهذا اشترى بآية الثلاثة من قليلة وعلامة ذلك أنه لا يهمه إلا أن يصل إلى هذه المرتبة ولو على حساب العلم والشر وأما إذا كان لا يريد ذلك إنما يريد أن يصل إلى المرتبة التي ينالها بالشهادة من أجل أن يتبوأ مكانا ينفع به المسلمين فهذا لم يشتري بآيات لا من القديم لأن المفاهيم الآن تغيرت وصار الإنسان يوزا بما معه من بطاقة الشهادة واضح إذا نقول لهؤلاء الذين يزفون إلى الجامعات لا عليكم إذا كنتم لا تريدون بذلك الدنيا المحظة وإنما تريدون أن تتبوؤوا مكانا تنفعون به عباد الله ومن فوائد هذه الآت الكريمة أن جميع ما في الدنيا قليل. ويشهد لهذا قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ومن فوائد الآيات الكريمة أن شرائع الله من آياته بقوله بآيات ثمنا قليلا وهم عن الله يبيعون الدين بالدنيا ووجه كون الشرائع من آياته لأنها تدل على حكمته عز وجل وتأتي على أكمل الوجوه بخلاف ما يسمه البشر فإنه ناقص أولا لنقص علم البشر وعدم إحاطته ثايا لخفاء المصالح عليه. فقد يظن ما, ما هو مصلحة وليس نعم فقد يظن ما ليس بمصلحة مصلحة ثالثا أننا لو قدرنا أن هذا الرجل الذي يسن النظام أو القامل من أعقل الناس وأعلم الناس بأحوال الناس فإن علمه هذا محدود محدود في زمانه ومحدود في مكانه أما في زمانه فظاهر لأن المثل تتغير قد يكون المصلحة للبشر في هذا الزمن كذا وكذا وفي زمن الآخر خلاف في المكان أيضا قد يكون هذا التشريع الذي سنه البشر مناسبا لأحوال هؤلاء الأمة في مكانه ولكن في أمة الأخرى لا يصح ولهذا ظل كثير من المسلمين معالس بشديد في أخذ القوانين الغربية وتطبيقها على مجتمع إسلامي لأن هناك فرقا بين المجتمعات الأوروبية الكافرة وبين المجتمعات الإسلامية ولا يمكن أن نطبق ما يصح لحال أولئك على ما لا يصح لحال المسلمين هذا إذا قلنا إنه صالح في مكانه فكيف إذا لم يكن صالحا في مكانه؟ والعجب أن بعض الناس لله العافية تجدهم قد مشوا على قوانين شرعت من عشرات السنين وأهلها الذين شرعوها قد عادب عنها فصار هؤلاء كالذين يمشون العظام بعد أن ترمى في الزبالة. وهذا شيء واضح هناك قوانين شرعت لقوم كفار ثم تغيرت الحال فغيروها ثم جاء بعض المسلمين إلى هذه القوانين القشور الملفوظة وصاروا يتنشرشونها هل يدخل في قول لا تشروا بآتي من قليلة نعم يدخل فيها نعم ومن ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل وإفراده بالتقوى نعم يقوله وإيايا فاتقو فإن قال قائل أليس الله تعالى يأمرنا أن نتقي الوقت الذي فيه العذاب أحيانا وأن نتقي العذاب أحيانا فقال عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه الله وقال واتقوا النار التي وعدها الكافرين وقال واتقوا فتنة لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاصا فكيف الجامع نقول كل هذه الأشياء التي أؤمن باتقائها اتقاؤها من تقوى الله اتقاؤها من تقوى الله لأنها مخلوقة الله عز وجل من تقوى الله عز وجل ومن فائد الألات التي بعدها ولا تلبس الباطل وجوب بيان الحق وتمييزه عن الباطل فيقال هذا حق وهذا باطل ولا يلبس على الناس بقوله ولا تلبس الحق بالباطل ومن لبس الحق بالباطل أولئك القوم الذين يريدون الشبهات إما على القرآن أو على أحكام القرآن ثم لا ثم لا يحلونها لو أنهم يريدون الشبهة ويحلونها كان أهول مع أن إرادة الشبه وإن حلت إذا لم تكن مشهورة بين الناس ليس من المصلحة انتبه لهذه النقطة. يراد الشبه ولو حللتها إذا لم تكن مشتهرة بين الناس غلط وذلك لأنك إذا فتحت الشبهة لم يكن عندك يقين أن تزيلها بما ذكرت من من الحلول أحيانًا ترج الشبه على القلب ويؤ وترد الحلول لها لكن لا يطمن الإنسان هذه الحلول فتبقى الشبهة ولو سلم الإنسان منها لكان خيرا من فوائد الآت الكريمة أنه ليس هناك إلا حق وباطل حق وباطل وإذا تأملت القرآن والسنة وجدت أن الأمر كذلك قال الله تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وقال الله تعالى وإن أوئاكم لعلهدا أو في ظلال مبين وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الظلال وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فاليكفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك ما في الشيء لا حق ولا باطل إما حق وإما باطل فإن قال قائل أليس هناك مرح يعني مرتبه بين الواجب والمحرم وبين المكروه والمندوب وهو المباح قلنا بلى لا شك في هذا لكن المباح نفسه لابد أن يكون وسيلة إلى شيء لابد أن يكون وسيلة إلى شيء فإن لم يكن وسيلة إلى شيء صار من قسم الباطل كما جاء في الحديث كل لهو يلهو به ابن آدم، فهو باطل إلا لعبه في سيف في رمحه ومعاهله وفي فرسه. وهذه الأشياء الثلاثة إنما استثنيات لأنها مصلحة كلها تعود إلى مصلحة. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم كتمان الحق. يقول وتقطم الحق. ولكن هل يقال إن كتمان لا يكون إلا بعد طلب الجواب نعم الكتمان لا يكون إلا بعد طلب لكن الطلب نوعا طلب بلسان المقال وطلب بلسان الحال فإذا جاءك شخص يقول ما تقول في كذا وكذا فهذا طلب ايش ايش في لسان المقال وإذا رأيت الناس قد انغمسوا في محرم فطلبوا بيانه بلسان بلسان في الحال وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يبين المنكر ولا ينتظر حتى يسأل طيب وإذا سئل وكتم لأنه لا يعلم فلا إثماره لقوله تعالى وَتَكْتُمُوا الحق وَأَنْتُمْ تعلمون أما إذا كان لا يعلم قال والله لا أدري فلا بأس كذلك هذه واحدة إذا كان لا يعلم فالواجب أن يسكت يقول لا أعلم ثانيا إذا رأى من المصلحة أن لا يبين فلا بأس لا بأس أن, أن يكتب مثل كما جاء في الحديث علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله وقال المسعود رضي الله عنه إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغوه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة فإذا رأيت من المصلحة أن لا تبين فلا تبين ولا دوم عليك ثالثا إذا كان قصد السائل الامتحان أو قصد تتبع تتبع الرخص، وأن تعلم هذا، فلك أن تمتنع وأن تقول لا لا أختر الامتحان أن يأتي إليك وتعرف أن الرجل يعرف المسألة، لكن سألك لأجل أن يمتحنك هل أنت تعرفه أو لا أو يريد أن يأخذ منك كلاما ليشي به إلى أحد وينقله إلى أحد فلك أن تمتنع كذلك إذا علمت أن الرجل يتتبع بخص فيجي يسألك يقول سألت فلان وقال هذا حرام وأنت تعرف أن المسؤول أن المسؤول رجل عالم ليس جاهلاً فحين إذن لك أن تمتنع وتقول لا أجيب أما إذا كان مسؤول رجل أن تعرف أنه ليس عنده علم إما من عامة الناس أو من طلبة العلم الذين لم يصلوا لم ينضجوا فحين إذن لو قال إني مستفتي فلان أفتاه يعني هو لا حول ما لكن إذا أفتاه رجل عالم تعرف أنه مثلك في العلم أكبر منك فلك أن تقول لا أفتيك لأن هذا السائل يتبع الرخص في الغالب أما لو قال لك الله أنا سألت فلانا لكني كنت أطلبك ولم أجدك وللضرورة سألت فلانا لكن لما جاء الله بك الآن أفتني فحينئذ شفتي أولا أوفتيه لأن حال هذا الرجل كأنه يقول أنا لا أطمئن إلا لفتواك وحينئذ يلزمك أن أن تبتئه حتى لو لو أفتئ لو استفتئ إنسان أعلم أعلم منك وأنت تعرف أن الرجل لا يثق إلا بكلامك لاز لا بد أن تف أن تبتئه طيب إذا كثمان الحق متى يكون متى يتحقق بعج الطلب بلسان الحال او بلسان المقال وذكرنا صورا يجوز فيها ادم البيان لكن اما للمصلحه او دفع المضره ولا هذا لكن حتى هذا أيضا يقول أحيانا يكون جدال بين الناس ويجي إنسان يستفتيك ليس قصده أن يصل إلى العلم الشرعي حتى يعمل به أولا قصته المغالبة أن يغلب صاحبه فالظاهر لي أن هذا للوجوب أقرب أن هذا للوجوب أقرب لا ينتشر الحق لأنه إذا بقي في معترك بين الناس ما تبين الحق نعم. أصلوا إليك أحيانا الإنسان يسأله في منطقة ليست في العلماء وإذا أراد الع العامل أن يسأل كل سؤال مفعليه على الع... الع... الع... الع... العلماء يعسو عليه من التصرف فهل لهذا الطلب الذين لم يبلغوا العلم يعني أن لا يفتون بما عرفوا نعم لا لاهم يفتون بما بما عشان. يجب عليه بلغوا عني ولو آية فمثل هذا الطالب الذي لم يصل إلى حد ما في العلم يعرف مثل من كلام العالم الفلاني الذي هو عالم في فيفتي به أن أن يعني بعض <تصفيق> على كل حال يقول سألها هو في عارف ما دام ما تأكدها ما يجب عليها يجب عليها أن يفتي بما لا يعلم نعم إذا إذا Nan. Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Hadda awanan asabil يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم عن العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها جباعة ولا يمقد منها عدل ولا هم ينصرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركعوا مع الراكعي الخطاب هنا لبني إسرائيل من أول قول يا بني إسرائيل الكرامة التي أنعمت عليكم وبنو إسرائيل هم اليهود والنصارى لأن إسرائيل هو ابن إسحاق ابن إبراهيم فبنوه هم اليهود والنصارى يقول عز وجل وأقيم الصلاة وآت الزكاة أقيموها أيئتو بها مستقيمة وهذا كما أمر الله به بني إسرائيل أمر الله به هذه الأمة والصلاة هنا يشمل الفريضة والنافرة وآتوا الزكاة أعطوا الزكاة وكما يعلم المحاة منكم أن آت تنصب مفعولين التي بمعنى أعطي تنصب مفعولين المفعول الأول هنا الزكاة والمفعول الثاني محذوف والتقدير أهلها أو من يستحقها آت الزكاة والزكاة هي التعبد أو هي المال المدفوع امتثالا لأمر الله إلى أهله من أموال مخصصة معروفة وهي الذهب والفضة وبهيمة الأعجام والخارج من الأرض وسائم نعم والخارج من الأرض عروض التجارة فيها خلاف طويل عريض بين علماء المسلمين ولكن الصحيح أن الزكاة فيها واجبة آت الزكاة وسمي بذل المال زكاة لأنه يزكي النفس ويطهرها قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين وإنما قلنا ذلك لأنه لا يتعبد لله بركوع مجرد يعني لو أن الإنسان أرد أن يتعبد لله بركوع مجرد قلنا هذا بدعة فالمراد إذن صلوا مع المصلين وعلم أن التعبير عن العبادة بجزء منها يدل على أن هذا الجزء من أركانها ومن بنيتها ولا يمكن أن تصح بدونه والتعبير بالجزء, بالجزء عن الكل معروف في اللغة العربية في القرآن الكريم فتحرير راقبة والمراد عبد المراد العبد التام لكن كما رأيتم الرقبة لا يمكن أن يبقى البدن بدونها فهل يصح أن أقول تحرير, تحرير أصبع نعم لا لأن الأصبع قد يفقد ويبقى البدن. هنا نقول يركعوا مع الراقعين أي صلوا مع المصلين ولا يمكن أن يعبر بالركوع عن الصراك إلا والركوع جزء لا يتجزأ منها ولا بد من في هذه الآيات الكريمة دليل على أن الصلاة واجبة على الأمم السابقة وأن فيها ركوعا كما أن في الصلاة التي في شريعتنا ركوع وقد دل على ذلك أيضا قول الله تعالى لمريم يا مريم اقنطي لربك واستودي واركعي مع ركعي فعلى الأمم السابقة الصلاة فيها رفوع وسجود ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمم السابقة أيضا عليهم زكاة لأنه لا بد من الامتحان بالزكاة فإن من الناس من يكون بخيلا بذل الدرهم عليه أشد من شيء كذير فيمتحن العباد بإيتاء الزكاة وبدل شيء من أموالهم حتى يعلم بذلك حقيقة إيمانهم. ولهذا سمّت الزكاة صدقة. لماذا؟ لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها. ومن فائد هذه الآية الكريمة وجوب صلاة الجماعة. لقوله: "اركعوا مع الركع". هكذا استدل به بها بعض العلماء لكن هذا الاستدلال قد يكون فيه مناقشا وأنه لا يلزم من المعية المصاحبة في الفعل ولهذا قيل لمريم اقنطي لربك واستدي واركعي مع الراكئين والنساء ليس علينا جماعة وعلى هذا فينقول الاستدلال في هذه الآية على وجوب صلاة جماعة فيه شيء من النظر ثم نردف هذا القول بأنه لا ينبغي عند المناظرة أن تأتي بدليل يمكن أن يمنع الاستدلال به خصمك لأن هذا يدل على ضعفك وربما تضعف عند دليل قوي لا يستطيع دفعه لأنك ضعفت في هذا الدليل فتنكسر قوتك وانظر إلى مجاد مجاد محاجة إبراهيم حين قال له الرجل أنا أنحي وأموت ما جادله؟ لم يقل أن تحي وتميت لكن ما تستطيع أن تحي الميت أو تميت الحي إنما تفعل الأسباب عدل عن ذلك وقال إيش إن الله أتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر فالمهم أن أقول لكم في باب المناظرة لا تأتوا بدليل هش فيستنصر به خصمكم ربما تجادلون أحدا في باب الصفات باب صفات الله في العقيدة فتأتون بدليل الهش فيستطيل به عليكم خصم لا تأتوا إلا بدليل لا يمكن الخصم أن يفك عقدته إذن لا نسلم أن الآية هذه تدل على أن وجوب صلاة الجماعة لكن الحمد لله وجوب صلاة الجماعة بأدلة أخرى ظاهرة ثم قال عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تنون الكتاب لدينا فعلان الفعل الأول أمر الناس بالبر والفعل الثاني نسانوا أنفسهم فهل استفهام الإنكار منصب على كل واحد من فراده أو على مجموعهما نعم على مجموعهما وإشيت فقل إنما حط الإنكار قول قوله, قوله وتنسون أنفسكم طيب أتأمرون الناس بالبر والاسم هنا للإنكار والتعجب كيف تأمرون الناس وأنتم تنسون أنفسكم بالبر البر هو الخير قال أهل التفسير إن الواحد منهم يأمر أقاربه باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول إنه حق لكن تمنعه رئاسته وجاهه أن يؤمن به ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما من اليهود كان مريضا فحضر أجله والنبي صلى الله عليه وسلم عنده فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرشد فنظر إلى أبيه كأنه يستشيع فقال له أبوه أطع محمدا وأبوه يهودي يقول أطع محمدا فتشهد الغلام شهادة الحق فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي عنقذه بي من النار أي بدعوته إذن هؤلاء اليهود من أحبارهم من يأمر الناس بالبر وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ينسى نفسه لا يؤمن فقال الله تعالى وأنتم تتلون الكتاب الوهنا هنا حالية أي والحال أنكم تتلون الكتاب فلم تأمروا بالبر إلا عن علم ولكن مع ذلك أفلا تعقلين الإسباب هنا للتوبيخ يعني أفلا يكن لكم عقل تدركون به خطأكم وضلالكم والعقل هنا عقل الرشد وليس عقل التكليف لأن العقل نوعان عقل هو مناط التكليف وهو إتراك الأشياء وفهمها وعقل هو مناط الرشد بل هو الرشد نفسه وهو أن يحسن الإنسان التصرف وسمي إحسان التصرف عقلا لأن الإنسان عقل تصرفه فيما ينفعه واضح أي العقلين هنا المراد؟ عقل الرشد ولا عقل التكليف عقل الرشد وإلا فهم مكلفون طيب هذا الترقيب أفلا تعقلون فيه إشكال وهو أن الفعاطفة والهمزة للاستفهام والمعروف أن همزة للاستفهام لها صدر الكلام وهنا الفاء العاطفة كان مكانها قبل قبل الهمزة، فاختلف المعربون في مثل هذا التركيب فمنهم من قال إن الهمزة داخلة على محذوف يقدر حسب السياق، ومنهم من قال إن الفاء مزحلقة عن مكانها، وأن الأصل فاء لا تعقله. لكن قدمت الهمزة لأن لها الصدارة وأخرى وأخرى حرف العطف وهو يقع في بعد الفاء يعني تقع الهمزة بعدها الفاء مثل هنا أو بعدها ثم مثل قوله ثم إذا ما وقع أمنتم به وبعد الواو أ يسير في الأرض فإن غرت إلى القاعدة النحوية قلت إن تقدير إن جعل الكلام على تقدير محذوف أقرب للقوائل وإن نررت إلى أنه أحيانا يعوزك التقدير لأن التقدير لا بد أن يكون في جملة مناسبة قلت إذا نأخذ بإيش بالثاني لأنه أسهل الثاني تقول ألف حرف عطف والجملة بعدها معطوف معطوف على ما سبق وأصل الفاء ينتقى قبل الهمزة لكن زحلقت وينتهي الموضوع ما تذهب تدور وتطلب أي شيء نقضه من فوائد هذا الحديث من فوائد هذه الآية توبين هؤلاء الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم. لأن ذلك منافل للعقل وقد ورد الوعين الشديد على من كان هذا دأبه فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه والأقتاب هي الأماء فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقول يا فلان ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه فهو من أشد الناس عذابا ولياذ بالله فإن قال قائل بناء على أن هذا مخالف للعقل وبناء على شدة عقوبته أن أقول لمن لا يفعل ما أمر به ومن لا يترك ما نهى عنه لا تأمر ولا تنهى نعم نقول لا بل نقول مر وفعل ما تأمر به لأنه لو ترك الأمر مع تركه ما فعله ارتكب جنايتين الأول الأولى ترك الأمر بالمعروف النهى عن المنكر والثانية عدم قيامه بما أمر به وكذلك لو أنه ارتكب ما ينهى عنه ولم ينهى عنه فقد ارتكب مفسدتين الأولى ترك النهي عن المنكر والثانية ارتكابه للمنكر ثم نقول أينا الذي لم يسلم من منكر لو قلنا لا أنهى عن المنكر إلا من لم يأتي منكرا نعم لم يأمر أحد لم ينهى أحد عن منكر ولو قلنا لا أمر أحد, أحد بمعروف إلا من أتى المعروف لم يأمر أحد بمعروف أينا الذي يسلم لهذا نقول مر بالمعروف وجاهد نفسك على فعل إنهى المنكر وجاهد نفسك على على ترك ومن فائدة هذه الأدوة الكريمة توبيخ العالم المخالف وأن العالم إذا خالف فهو أسوأ حالا من الجاهل من أين تؤخذ لا من قوله وأنتم تتنون كتاب وهذا أمر فطر الناس عليه أن العالم إذا خالف صار أشد لوما من من الجاهل حتى العامة تجدهم إذا فعل العالم منكرا قالوا كيف تفعل هذا وأنت رجل عالم أو إذا ترك واجبا قال كيف تترك هذا الواجب وأنت عالم والآية الكريمة واضحة في هذا وأنتم تتعون الكتاب ومن فائد الآية الكريمة أن الكتاب يطلق وهو مفرد على جميع الكتب لأن هؤلاء اليهود يتلون كتاب الله القرآن ويتلون أيضا التوراة فهم يتلون هذا وهذا ومن فائد هذه الآية الكريمة توبيخ بني إسرائيل وأنهم أمة جهلة حمقى ذو غي, غي لقوله أفلا تعقلون ومن فوائدها أن من أمر بمعروف ولم يفعل أو نهى عن منكر وفعل من هذه الأمة ففيه شبه بمن باللهود لأن هذا دعمه مرياض بالله نعم نعم Heillä on kaikki. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. لا لا هذا ليس حيدة بل هذا إقامة, للد... إقامة للدليل الأظهر الحيدة أن الإنسان يحيد وينتقل و... إلى شيء آخر لكن الآن الموضوع واحد لا انتقل عن, عن دليل إلى دليل آخر والموضوع هو واحد حاج إبراهيم في ربه وأراد إبراهيم أن يثبت الحيدة معناه أن مثلا أنا أكلمك موضوع أقول مثلاً اشتلي مثلاً كتاب المغني ثم تقول أنت والله كتاب المهذب طيب زين وش هذي هذا الحيدة أن تنتقل من موضوع إلى آخر أما من دنيئ إلى أقوى منه هلس هذا الحيدة نعم نعم صلاهات في فاطمه ما كريم يعني هذه اقامه صلاتي يعني صلاه الزكاه هذا في احتمال لا شك ان سياق الايه قد يقال انه دعان هذا لكن اقامه الصلاه واد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 Veli ما mä äitä ollut he شيء kyllä heidän مسمى ونصحهم muissa. Unastamme heidän ajanan an an anit I Tämä خطر كأنه يقول اثبتوا على, ما أنتم علي. نعم. جلوس عادي <تصفيق> واتقوه يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل فلا هم ينصرون وإذ لديناهم من آن تلعون يسومون كل سوء العذاب يذبعون فَأَا أَمِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ أحوذ بالله من الشيطان الرجيم انتهينا عظيم مما سبق من تفسيره وفائده يقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشم استعينوا على أموره بالصبر يعني عليها والصلاة وهي العبادة المعروفة وإنها أي الصلاة أو الاستعانة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين أي الذليلين لأمن الله الاستعانة هي طلب العون والاستعانة بالصبر أن يصبر الإنسان على المكروه سواء كان مكروها خلقة أو مطلوها خلقا أو لغير ذلك المهم أن يصبر ويحبس نفسه ويحملها المشقة حتى يحصل المطلوب وهذا مجرد أن الإنسان إذا صبر على الشيء أدرك مناله وإذا مل وكسر فاته خير كثير ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز كثير من الناس يرى انه أن بدأته بهذا العمل مفيدة له فيبدأ ثم لا يحصل لهم مقصود لسرعة فيعجز ويكل ويترك إذن ضاع عليه وقته الأول أليس كذلك؟ ضاع عليه زمن ربما يكون زمنا كثيرا ولا يأمن أنه إذا عدل عن الأول ثم شرع في ثاني أن يصيبه مثل ما أصابه الأول ويتركه ثم تمضي عليه حياته بلا فائدة لكن إذا صبر مع كونه يعرف أنه ليس بينه وبين مرامه إلا امتداد الأيام فقط ولكن هناك موجب لقطعه فليسر لنقض أن إنسان إنسان من طلبة منه هم أن يحفظ بلوغ المرأة وشرع فيه واستمر لكن لحقه المرأة فعجز المدة التي مضت نعم خسر عليه إلا ما يبقى في ذهنه أو في ذكرته مما حفظ فقط وإلى راح لكن لو استمر وأكمل حصل مقصود وعلى هذا فقص الصلاة الصلاة قد يكون إنسان كيف تكون معيّنة للإساء نعم نقول تكون معيّنة لكنها ليست ليست صلاة بل الصلاة الحقيقية التي يكون فيها صلاة القلب قبل صلاة الجوارح. أما صلاتنا غالبا اليوم فهي صلاة جوارح لا صلاة قلب. ولهذا تجد إنسان من حين أن يكبر ينفتو عليه إيش أقوام وأبواب واسعة عظيمة من الهواجس التي لا فائدة منها. ولذلك من حين أن يسلم تنجل عنه تذهب لكن الصلاة الحقيقية التي يشعر الإنسان فيها أنه قائم بين يتي الله وأنها روضة فيها من كل ثمرات العبادة لا بد أن يسدو بها عن كل الدنيا لا بد لا بد أن يسدو عن كل الدنيا بهذه الصلاة لأنه اتصر بمن؟ بالله عز وجل الذي هو محبوب وأحب شيء إليه فنسي ما سوى هم الإنسان الذي الذي يستعين بالصلاة ليتسلى بها لكن قلبه مشغول بغيرها فهذا لم تبعه الصلاة من هذه النهاية أبداً ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أي اشتد عليه فزع إلى الصلاة ويدل لذلك اشتغاله صلوات الله عليه, عليه في العريش يوم بدر بماذا؟ بالصلاة ومناشدة ربه النصر بالصبر والصلاة والصلاة, والصلاة هنا تعم الفرض والنفر وإنها قيل إن الم... إنها أي الصراح وعلل ذلك بأنها يا مسعود اقرب عن الجدار بارك الله أقرب. اقرب اقرب عن الجدار عن الجدار مهوب إلى الجدار نعم قالوا لأنها أقرب مذكور والقاعدة في اللغة العربية أن الضمير يعود إلى أخرى من الضمير ثانيا أن الصلاة إيجاد إيجاد لشيء لم يكن موجودا لأنها عمل والصبر إمساك والإيجاد أفضل إيش؟ أفضل من الإمساك ولهذا كانت الإسلام كله إيجاد يعني إيجاد شيء ليس عدم شيء والصبر كما قلنا إمساك والإيجاد أشرف وأبلغ فاستحقت الصلاة أن يكون الضمير عائدا إليها ثالثا أن قوله إلا على الخاشعين يمتنع أن يراد بها الصبر على وجه الإطلاق لأن من الكفار من يصبر على إلهه أكثر من صبر المؤمن على ربه أو على شريعة ربه وعلى عمله أكثر مما يصبر المؤمن وانطلق الملأ منه أن يمشوا واصبروا على آلهتهم يصبرونهم على آلهتهم وهذا القول أقرب وأصح وقيل إن قوله وإنها يعود على الاستعانة المفهوم من قوله استعين لأن الفعل استعين يدل على زمن وحدث أي على زمن ومصدر فيجوز أن يعود الطمير على المصدر المفهوم من الفعل أنتم معي كما في قوله تعالى اعدلوا إيش؟ هو أي العدل المفهوم من قوله اعدلوا هو أقرب للتقو لكن المعنى الأول أوضح وإنها على الصلاة لكبيرة أي شاق إلا على الخاشعين أهل الخشوع لله عز وجل والذل له ولهذا تجد الصلاة ثقيلة على من المنافقين لأنه ليس عندهم إيمان لكنها خفيفة على المؤمن بل قال النبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة صلوات الله وسلامه عليك فإذا جعل الله قرة عينك في الصلاة فأبشِر الخير فإنها علامة خير وعلامة على أنك من الخاشعين من فوائد الآية الكريمة إرشاد الله تبارك وتعالى عباده إلى إيش؟ إلى الاستعانة بهذين الأمرين الصبر والصلاة ومن فوائد الآية الكريمة جواز الاستعانة بغير الله لكن فيما يثبت أن به العون جواز الاستعانة بغير الله فيما يثبت أن به العون فمثل إذا استعانت إنسانا أن يحمل معك المتاع إلى البيت جائز طيب إذا استعانت على واحد يملي عليك المذكرة يا فلان عاوني على الإملاء جائز جائز قال النبي عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدق طيب أما الاستعانة بما لا بما لا فيه فهي سفه في العقل وضلال في الدين وقد تكون شركا كأن يستعين بمجت أو بغائب لا يستطيع أن يعينه لبعده عنه وعدم تمكنه من الوصول إليه فهذا سفه وضلال وقد يكون شركا بالله عز وجل ومن فوائد الآيات الكريمة فضيلة الصبر وأن به العون على مكابتة الأمور وهذا أمر مشاهد لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه لأنه واضح كلنا يعرفه ذلك حتى طاها يعرف هذا هذا كذلك؟ نعم قال أهل العلم والصبر ثلاثة أنواع وأخذوا هذا التقسيم من الاستقراء الأول الصبر على طاعة الله والثاني الصبر عن ماصية الله والثالث الصبر على على قدر الله الصبر على الطاعة هو أشبكها وأفضلها لأن الصبر على الطاعة يتضمن فعلا وكفن يتضمن فعلا وكفن اختيار اختياريا فعلا إيش أبايد الله فعل طاع كفن كف النفس عن التهاون بها وعدم إقامتها واضح فهو إيجادي إيجابي الصبر عن الماصيه ليس فيه إلا كف فقط لكنه أحيانا يكون يكون شديدا يكون شديدا على النفس ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إن يخاف الله جعله في رتبة الإمام العاد من حيث إن الله يضله في ظله يوم لا ظل إلا ظل وإن كان الممعاد الأفضل لكن في المرتبة من, من هذه الحيثية هم سواء لأن قوة في الشباب وانتفاء المانع فيما إذا كان خاليا بها يوجب أي الوقوع في المحظور لكن قال إني يا الله هذا ربما يكون هذا الصبر أشق من أن يصل للإنسان عشرين صلاة الصبر على هذا ربما يكون صبر عن, عن هذه المعصية في مثل هذه الحال أشق على الإنسان من عشرين صلاة لكن نحن لا نتكلم عن العوارض التي تعرض لبعض الناس إنما نتكلم عن الشيء من حيث هو فأيهما أفضل الصبر على الطاعه يا خالد بن حامد أو عن الماسية الصبر على الطاعة الصبر على الطاعة وانتبهوا لماذا أخص بعض الناس في السؤال لماذا واضح نعم نعم يكون مشتغلا قلبا أو قالبا <تصفيق> طيب الصبر على أقدار الله الصبر على أقدار الله هو أدناه لكن مع ذلك قد يجد إنسان فيه مشقة عظيم ولكننا نتكلم ولكن ليس عن صبر معين في شخص معين قد يكون بعض الناس يفقد حبيبه أو ابنه أو زوجته أو ما أشبه ذلك ويكون هذا أشق عليه من ألف صلاة من حيث الانفعال نفسه قوله لا لكن نهارتك لأمن هذا الصبر على أقدار الله ليس منك عمل الحقيقة لأن ما وقع لا بد أن يقع صبرت أم لم تصبر هل إذا جزعت وندمت واشتد حزنك وطال صراخك بالبكاء أيرفع المقدور لا إذن كما قال بعض السلام إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهاء أينا لم نصب بمصيبة قبل عشر سنوات مثلا أو أقل أو أكثر وهل نسيناها الآن نسيناها ما كان جاء لأنه كما قال السلفي رحمه الله قال أو تسلو سلو البهاء نعم إذن أنواع الصبر كم ثلاثة بالترتيب أولا ألا الله ثانيا أما صحت الله ثالثا طيب لكن خذ الصبر منهجا ومسلكا لك صابر الأمور واصبر عليها ولا تيأس فإن الإنسان إذا استولى عليه اليأس فاته خير كثيرا واستعينه بصره نعم من فوائد الله الكريمة أن الصلاة من المما يستعان به على على الأمور وشؤون الحياة بقوله تعالى والصلاة ونحن نعلم علم اليقين أن هذا خبر صدق لا مريت فيه فإذا قال قائل أنا دائم أصلي ولا أجد استعانة ولا أجد معونة فنقول إنك لم تصل إنك لم تصل أقمت الصلاة صورة لكن لم تقمها حقيقة حقيقة ولهذا يقول الله عز وجل أتل ما أنحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن شيء ومق وكثير من الناس يدخل في الصلاة ويخرج منها لا يجد أن قلبه تغير من حيث الفحش وهو وعلمه عليه لا لا نقلبه لذكر ولا ولا تحول إلى محبة العبادة ولا شيء ونحن صلّى الله أن يعين وأياكم الخلل كثير ولهذا وعد الله حق لشتر الصلاة تعين وتهان عن الفشائ والمنكر لكن صلاته أكثر الناس اليوم صلاة إيش صورة لا حقيقة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا طالت أحزانك فعليك بالصبر وإيش والصلاة بالصبر والصلاة وأما قول العام إذا عظمت همومك فخذ من الأرض طولك تعرفون المعنى؟ يعني نم لأن سيدنا نام لم أخذ من الأرض طول لكن ذا كان قائما كم يأخذ من الأرض محل القدمين محل القدمين فقط فهذا ليس بصحيح بل نقول إذا كثرت همومك وأحزانك فعليك بالصبر والصلاة كما قال العز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيره لا خشم طيب نخلص له لا نمشي طيب أسئلة الصبر على أفضل كان بعض الناس يقول أنه يصف ماذا ما يتضجر ويتكنى بشيء لكن يظهر هذا على الصرقات ماذا يكون متضاير مثل ما يحب يكون محد لو يحدث شيء قليل يعني موقف موقف يكون صره يعني أهوج أو مش شبه ذلك معا أنه ما تكلم بشيء في المصيبة على كل حال هذا كل إنسان لا بد أن أن يصع ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله لكن هل إن هذه المصيبة تجعله يفعل أو يقول أو يضمر في قلبه الجواب لا يقول كل هذه ما يفعلها، لكن ينبغي أن يضبط نفسه عن التضالق عن التضالق مثلا قد يكون إنسان مصاب مصيبة ولا ينبسط إلى الناس كما ينبسط في العادة هذا شيء طبيعي الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه نعيو جعفر جلس في نكان من المسجد يرى عليه آثر الحزن وهو النبع عليه الصلاة والسلام هذا شيء طبيعي فالذي من المقتدى الطبيعة لا يأخذ الإنسان به ولا ينزلهم مرتبته اللهم إلا أن يسترسل أمام نعم نعم أو ممارسة فهماً أو حفظاً أو ممارسة والأخيرة هي البلاء إذا إذا أعانت إذا أعانت لأن لأنه بصلات سوف يسال الله عزوجل أن تسهل أمره ما معنى إذا أعان؟ كيف؟ ما معنى إذا أعان؟ يعينه الله لأن نفس المصلّي الآن مادام مهموما ومحزونا من هذا الشيء سوف يجعل كل دعاءه لهذا لهذا الشيء وأقرب ما يكون من رب ووسيط سمعت كلام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. نعم. الله عليه وسلم هل هل يدخل بقول تعالى الصلاة الصلاة والنافلة؟ نعم. نعم. من درسك؟ مدهش في واحد اسمه موندل شاب ما في احد اسمه موندل يا يا مدهش نعم تذكرت عن فضيلتك يا شيخ قبل يومين عن هل يوجد الدعاء ذي إن الله الله ما جعلني من الصابرين خذت ذكرت عن صوابا تقول اللهم أعني على الصبر ما الفرق بين هذا هاتين العبارة فيها هل قال هذا لا ليس في الفرق أثناء ذهبنا إلى مند ما أكرر. لا كانك أنت يمكن فهمت خط إما أنك سأل سؤال وأجبتك عليه وفهمت الهدف هذا السؤال لا اللهم اجعلني من الصابرين القائلين الآمنين المعروفين عن المنكر اصبروا أن الله مع الصابرين يا يا مُتَتَر فهم الجواب عقب اليوم نعم سمير لا على سبيل الرق لا كما أن من تاب من ذنب دون غيره لا يطلق عليه سنتائب على الإطلاق لكن يقال تائب من كذا وهذه نقطة ينبغي الإنسان أن يعرفها إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين هل نقول مثل إنسان إذا صل على ما أصي مع توبتي منها يدخل في ذلك لا لأن الوصف المطلق إنما هو للعمل المطلق نعم صاد